ب س تكلمنا في الدرس الماضي عن شرط ص ح ة الصوم من حيث الفعل تكلمنا فيه على مصطلات الصيام فتكلمنا عن الجماع والاستمناء ودخول شيء إ ل ى الجوف بالشروط ا ل م ع ر و ف ة ثم تكلمنا على من أ ك ل أ و شرب ناسيا وتكلمنا على الفضل و ا ل ح ج ا م ة و ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بكل هذه الفروع و ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على ب ق ي ة الموضوع مما يتعلق بالطعام في آ خ ر النهار أ و ب ا ل ف ط ر نحن م أ م و ر و ن بالاحتياط في كل شيء وفي الصيام يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحتاط الإفطار النهار في آخر وفي أ ن يحتاط في الطعام في اخر ل ط ع ا م في آ النهار ل ل لا يأكل بعد الفجر وحتى لا قبل المغرب ل ي يفطر ففي حتى وحتى ا بعد آخر النهار لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ك ل إ ل ا إ ذ ا تيقن دخول المغرب أ و غلب على ظنه ولذلك يجذب ولو غلب قرص الشمس أ م ا م عينه يندب له أ ن يحتاط فمن باب أ و ل ى اذا كانت السماء فيها غيوم أ و كان لا يرى غروب الشمس أ و لا ي ت أ ك د من غروبها ك أ ن كان في مكان يوجد فيه ارتفاع و ا ن خ ط ا ب في كل هذه ا ل أ ح و ا ل يندب له أ ن يحتاط ولو غلب على ظنه أ ن الشمس قد غابت فلا ي أ ك ل في آ خ ر النهار إ ل ا عندما يتيقن أ ن الشمس قد غابت ف إ ذ ا لم يتيقن من هذا ما عنده يقين اليقين بان الشمس بعينه قد غابت في الافق ويحتاط بدقيقه أ و دقيقتين حتى يتكامل غروبها وحتى يتيقن أ ن ه ا قد غابت ولم يمنعه من ا ل ر ؤ ي ة الارتفاع والانخفاض أو السحاب الموجود ب ا ل أ ف ق أ و الغبار الموجود فيه كل هذه عوامل ت ح ج ي ز ا ل ر ؤ ي ة ولذلك يندب ل ل إ ن س ا ن ولو ر أ ى ق ر ة الشمس قد غاب أ ن يحتاط وهذا هو التمكين الذي يفعله المؤذنون ي ح ت ا ط و ا بضع دقائق حتى يصيروا على يقين من أ ن الشمس قد غابت في يكون تيقن هذه الحالة يكون قد تيقن فيفتر في بعض الحالات لا يصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى اليقين لا يمكنه أ ن يتيقن من غروب الشمس ب أ ن كانت السماء م ط ب ق ة بالغيوم ولا يوجد معه س ا ع ة نحن ا ل آ ن عندنا س ا ع ة نستطيع بواسطتها أ ن نعرف أ ن الشمس غ ا ب ت أ و لم تغب ونستطيع أ ن نضبط هذا بضبط رياضي دقيق ومع ذلك نحترق وراء الضبط الرياضي محفظ. نحن لا نتكلم في الفقه ا ل إ س ل ا م ي عن ا ل إ ن س ا ن الذي يملك س ا ع ة الفقه ما وضع ل إ ن س ا ن معين و إ ن م ا وضع للناس ك ا ف ة وكثير من الناس لا يملكون س ا ع ة وكثير من الناس ربما لا يعرفون الساعه نحن ن ف ت ر د هذا سواء كان موجودا أ و لم يكن موجودا في الزمن الماضي كان موجودا اليوم ربما يكون وجوده عسيرا ً إ ل ا أ ن ه موجود هذا يكلف ليس بالضبط الزمني الذي نعرفه في ا ل س ا ع ة و إ ن م ا يكلف ب ا ل ر ؤ ي ة ا ل ر ؤ ي ة لا سبيل إ ل ي ه ا ب أ ن كانت السماء م ط ل ق ة بالغيوم لا سبيل إ ل ى ر ؤ ي ة الشمس كيف يستطيع أ ن يعرف أ ن الشمس قد غابت أ و أ ن الفجر قد طلع قد يمكنه ان يعرف ذلك بالاشتراك هناك علامات و أ م ا ر ا ت يستطيع ا ل إ ن س ا ن بواثقتها أ ن يعرف أ ن الشمس قد غابت أ و أ ن الفجر قد طلع وسائل الاجتهاد كثيره ة وسائل ا ا ل ج ت ا د كثيرة و م ت ع د د ة ولا سبيل إ ل ى حصرها وما يذكره الفقهاء من أ م ث ل ة يضربونها للاجتهاد في م ع ر ف ة ا ل أ و ق ا ت إ ن م ا هو فقط للتمثيل وتقريب ا ل م س أ ل ة الى الاذهان وليس ل ض ب ط ا ل ا م ث ل ة فيقولون مثلا لو ان الانسان كان يصلي العصر في ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة مثلا وهو في ا ل ع ا د ة يستطيع من ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة الى اذان المغرب ان يقيق ثوبا فهو صلى العصر وكان قد عرف وقت العصر صلى العصر الثوب الذي كان في العادة فخاص كان في يقصه والسماء م ط ب ق ة بالغيوم لم ير غياب الشمس يغلب على ظنه هذه الحالة بناء على ما ع ت ا د ه أ ن الشمس قد غابت ل أ ن ه في العاله او في اول ل أ أ م أ م س كان يقيس ثوبا بين صلاه العصر ي و أ ل ا ن المغرب كي لاقاص الثوب وغلب على ظنه أ ن الشمس قد غابت ي ج ر ا ويسقط وكذلك من كان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن هو يعرف من نفسه أ ن ه ي ق ر أ ما بين صلاه العصر و أ ذ ا ن المغرب ي ق ر أ مثلا ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء من ا ل ق ر آ ن واليوم لم يتمكن من ر ؤ ي ة غروب الشمس و ق ر أ ا ل أ ج ز ا ء ا ل ث ل ا ث ة ي غ ر ب على ظنه ا ل آ ن أ ن الشمس قد غابت ي ج ز له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ي ض ط ر و ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة لا ضابط لها ولا حصر لها كل إ ن س ا ن عنده وسيله يستطيع بواسطتها ة أ ن يعرف ا ل أ و ق ا ت وهذا الكلام لا يذكر في خصوص ا ل إ ف ك ا ر في نهار رمضان أ و الصيام و إ ن م ا يذكر في معرفه الاوقات مطلقا ء لتقريب معنى الاجتهاد الى الاذاب والا فالاجتهاد بالوقت يكون بكثير من الامارات وكل انسان قد يتخذ لنفسه اماره يعرف ب و ا س ط ة ان الشمس قد غابت او لم تغب ت بتيقن الاجتهاد فيحل الافطار الخنف طريق فيما يتمكن بغلبة الغن طريق فيما اذا لم اذا اما واما غروب اذا عن من المغيث الخنس رؤية الشمس عند、المغيب. بما ان الاجتهاد يجوز للانسان ان ي أ ك ل في اخر الليل ويفطر ن في اخر النهار من المحتمل ان يقع الانسان في الخطا أ ب م ان الانسان يجوز له ان يأكل في اخر الليل الى ان الفجر بالاجتهاد ان النهار له يأكل له يجوز في يطرع ويجوز يفتر بالاجتهاد سعور فاخر من المحتمل ان يقع الانسان في اجتهاده ب ا ل خ ط أ وبناء على ذلك ماذا يترتب على هذا ا ل خ ط أ بالاجتهاد ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة أ ك ل في آ خ ر النهار أ و ا ل أ ك ل في آ خ ر الليل إ م ا أ ن ي أ ك ل باجتهاد و إ م ا أ ن يهجم على الطعام هجوما بدون اجتهاد و إ م ا أ ن يتبين له بعد الاجتهاد الحاد و إ م ا أ ن لا يتبين له ففي آ خ ر الليل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ك ل ه ل أ ن ا ل ص ب قاء الليل إ ذ ا استيقظ ا ل إ ن س ا ن وجد نفسه ع ط ر ا م وحرم باجتهاده أ ن الليل ما زال باقيا يجوز له أ ن ي ش ر ب إ ذ ا اجتهد وغلب على ظنه ان الليل ما زال باقيا او شك فان طلع الفجر او لم يطلع يجوز له ان ي أ ك ل لان الاصل بقاء الليل الليل موجود بيقين واليقين لا يزول ب الشك ولا يزول الا بيقين اخر فاذا غلب على ظنه ان الليل باق أو الفجر أو لم يطلع الأطل بقاء الليل. فاذا له أ أ ك ل في اخر الليل او اكل في اخر النهار بناء على غلبه الظن ان الشمس قد غابت في اخر النهار طلب على ظن هذا ف أ ك ل وبعد الطعام بعد ان ل ط ع بعد ا م أ تسحر وشبع كانت السماء م ط ب ق ة بالغيوم وظن أ ن الليل ة ما زال باقيا ف أ ك ل وبعد ا ل شبع زالت الغيوم و إ ذ ا بالشمس مرتفعه في ا ل أ خ ر إ ذ ا بان له ا ل آ ن أ ن ه أ ك ل بعد طلوع الفجر وكذلك في الغروب ف ل ق كانت السماء م ط ل ق ة بالغيوم فظن أ ن الليل قد أ ق ب ل والنهار قد أ ج ب ر ف أ خ ط ف وبعد أ ن افطر زالت الغيوم والا بالجنس ما زالت لثقوب لم تغل بعد قال فيها البين الاطر في كل ا م و ا ع ي س في الصيام فقط قاعده فكريه ع ا م ة كل ظن يبين للانسان خ ط أ لا يعتد به ف ل م ا الانسان او الجيش م ج م و ع ة من الناس كانوا يصلون في الطريق راوا اشباحا في الليل وظنوها انها من جيش العدو فقلت صلاه الخائف وفي اليوم الثاني تبين لهم انها اشجار وانما ظنوه انما هو وهم وليس ب ح ق ي ق ة يجب عليهم ان يقضوا هذه ا ل خ ل ا ه لانه لا ع ب ر ة بالظن البين ي خطر وقف على هذا المثال ا م ث ل ة ك ث ي ر ة جدا كل امر يتوهمه الانسان ويبين له ا خ ل ا ف ه يقين يجب عليه ق ض ا ء ه لو ان إ ن س ا ن ا صلى الى القبله الى وبعد ذلك نظر و إ ل ى ا ل ك ب ل ة أ م ا م ه على يمينه يجب عليه أ ن ي ر د هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه تبين له في يقين خطا ب ا س ت ع ا د ه وظنه فلا ع ب ر ة بالظن ف الزين خطا ف إ ذ ا أ ك ل في اخر لها رضا علم بقاء الليل ثم تبين له يقينا ان العيد قد خرج وان النهار قد دخل اجل طلع ي ج ب عليه قضاء هذا اليوم هذا اذا ك ل بالاجتهاد هذا اذا اكل بالاجتهاد اذا لم يبن ه شيء الامر صحيح لان ه ع ا ي بناء على كمثل الذره ان العيد باطن ف ا ص د ق ان لي الثياب ا ل ص ح ي ح واما اذا س ي ق ن بانه ي ر ي ه يقينا ب ن ه ق ت اكل مما بعد ط ر و ع الفجر قبل غروب الجن يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبره بالسن ا ب ي ن قطعه في الحاله ا ل ث ا ن ي ة استيقظ من الليل وحجم على الطعام حجم الطعام على ولم يتبين له الحال كنت ظن ا ل ه الحال اذا كان ف حاله ا ل ا س ت ا ه ا ب يجب ع ا ي ك القضاء ففي حاله عدم ا ل ا س ت ه ا ا للنهايه الطعام ينبغي ا الى لم ي تبين ذ و الحال اكل في اخر الليل ن ا ا ر في هجم على الطعام هجوما وبعد ا ك ل كلنا او في اخر النهار ا ج ل على الطعام ه ج و م ا اكل كل يوم ولم يتبع المكسيك ما يعلم هل اكل في الليل في ح ا ل ة السحور ام اكل في النهار ما يعلم اكل ن ا وفي حاله كفار لا يعلم هل اكل في النهار قبل الغروب أ و اكل بعد الغروب ما تبع له شيء من تبين له الليل فنعمل بما تبين له يقينا لم يتبين له شيء ما هو الحكم قد انهجم على الطعام في آ خ ر الليل هجولا تتشق الصيام ل أ ن ا ل ا ص بقاء الليل ل أ ن الاصل بقاء الليل ولم يتبين له شيء لو تبين لعمل بما تبين انه لم يتبين له شيء ليس من ح ق أ ان اقول لو قد تفت في النهار يجب عليك القضاء فاصل بقاء الليل وبالنسبه ل ل إ ف ك ا ر في آ خ ر النهار يجب عليه قضاء هذا اليوم ل أ ن ا ل أ ص ل بقاء النهار ولا يجلس له أ ن يؤذن على الطعام إ ل ا بيقين أ و غلبه ظن وهو لم يتيقن ولم ي غ ن م على ظ ن ي هجم على الطعام و ج و م ا ف ص ا ر كمن ا أ ق ر في نهايه رمضان وبناء على ذلك يجب عليه قضاء هذا اليوم ف إ ذ ا نحن عندنا انتم ح ا ل ة أ ر ب ع حالات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ي أ ك ل ب ا ل ا س ت ه ا د في آ خ ر الليل او في آ خ ر النهار ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ي أ ك ل بدون ا س ت ه ا د في آ خ ر الليل وفي آخر او ل ن ه ا ر في آخر الليل أو في اخر ل ل ل ي او آ النهار إما فإن ان الحال لا المحاولين الحال يتبين يتبينون تبين له له له الحاال أو على, خي... على م ا ظن ه ذ الصيام ذ صالحا يقينا ومن تبين له يقينا على خلاف ما ظن لا على على وجب عليه القضاء ل انه لا عباد لقضه و ن لأنهجم اجتهاد الطعام على هجوما ف ي بالظن ي ن له ا خلاف ل على ما الجيد ا خلافة و قضاءه ع ل ي ل أ ن ه إ ن وجب عليه القضاء في ح ا ل ة الظن ففي ح ا ل ة عدم الظن من بال او لا يتبين له ل للشحور نقول له وجبت على الطعام فلأصبقاء الليل الليل ولا إلا العوام ولا ن فإنك يقين س ب وجبت بيقين ة تصحيح ونحن وطحة موجود هو نخرج فلأصبقاء صيامه صيام الليل واذا كان في اخر النهايه ر جمع على الطعام هجونا فنقول لو انك اكثرته ويجب عليك قضاء هذا اليوم لان ا ل أ ا ل و ى بقاء النهار فلا يجد لك ان تاكله الا بالاجتهاد <تصفيق> او بالجحر ولو طلع الفجر صوره اخرى الان من صور الامساك او الطعام م ق ا ر ن ة المفطرات لو طلع الفجر وفي فمه ا ل طعام يتسحر و إ ذ ا به يسمع النداء أ و ب و ا س ط ة ا ل س ا ع ة عرف أ ن الوقت قد دحت ا ل آ ن أ و ب و ا س ط ة الاجتهاد بالوسائل ا ل ت ي ذ ك ر ن ا إ ذ ا طلع الفجر وفي فمه ا ل طعام فلقمه فورا يصح قومه ولو كان قد وصل الى ع ز م و إ ن لم ي ل ت ز ه فقد بصل ص و م ل أ ن ه أ ك ل بعد طلوع الفجر وهذا هو الشيء المتفق عليه عند جماهير علماء ا ل إ س ل ا م المذاهب ا ل أ ر ب ع ة على هذا وجماهير فقهاء المسلمين عليه ولا نعرف في القصص ف ا ل إ س ل ا م ي المنتشر المعمول به أ ن و ا ح د من الفقراء قال يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ك ل حتى ي ش ب ع بعد أ ن يسمع ا ل س م ا م هذا ليس معمولا به عند مذاهب المسلمين ولا عند علماء المسلمين كان يفقد مكتبه اسلاميه ان هذا يعمل به وما نسمعه في هذه ا ل أ ي ا م إ ن م ا هو من ا ل ز ا ه ل ي ة التي انتشرت في هذا العصر ولكن ادت ل ى تخبط الناس في احكام دينهم تركوا الفقه الاسلاميه المعموله به خلال اربعه عشر قرنا وارادوا ان ي ج د ا ل ي و م ا ل ن ا س فقها جديدا ودين ا جديدا فنسمع ب ف ت ا و ما انزل الله بها من سلطان ولم يقم على صحتها ادنى عبر او قران نهائيا فنسمع ان بعض الناس يقول يجوز للانسان ان ي أ ك ل حتى يشبع يعني ربما يدخل حتى يضربوه حتى يجمع وبعض الناس يقول ي أ ك ل حتى ي ب ي ض ر ب و ل خلفه يطلع بشيء ابيض في الخارج وبعض الناس يقول لا ي أ ك ل و ما في امه فقط من اين اعتوا بهذه ا ل ض و ا ب ط يعني ما هو ضابط ا ل أ ك ل بعد الفجر ما هو ضابطه ولذلك لم يعمل به الفقهاء ما هو ضابطه ي أ ك ل ل ق م ة أ و ي أ ك ل لقمه ي او ي أ ك ل حتى يشبع ي أ ك ل نصف س ا ع ة ام ي أ ك ل ربع س ا ع ة ام ي أ ك ل س ا ع ة وما هو الدليل على كل هذا لا دليل عليه ولذلك يكاد يكون متفقا عليه في ا ل ت ق ه ا ل إ س ل ا م ي ان الانسان اذا سمع النداء او عرف ب و ا س ق ة ا ل س ا ع ة ان الفجر قد ز غ ل او عرف ب و ا س ق ة الاجتهاد ومع ك ا ا ا ن ل ط ع في ثمه ووصل الى ل لبنه ي ه ف و ا و إ ل ا فهو ومع مفتر ا س ف نجد ان معظم الذين يتقدمون لمثل هذه الفتاوى في هذا العصر من ا ج ه ل ه الذين لم يتلقوا علوم ا ل ش ر ع ي لا على عالم ولا درسوها عند عالم و إ ن م ا ق ر أ و ا في م س ل الكتب فيجدون بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي يدل ظاهرها على هذا فيختون بها فيضلون ويضلون الناس وكالطعام الجماع لو كان مجامعا لزوجته فنزع فورا يحق الصيام و أ م ا إ ذ ا لم ينزع ولو ل ح ظ ه واحده يحقق ا ل س ي ا م ويجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ح ت ا في كل ا ل أ ح و ا ل نحن ا ل آ ن نتكلم على ا ل ج و ا ل من حيث هو ولكن هذه الصور تكاد تكون صورا ً ه ن ي ة من العسول ر ا جدا أ ن يعمل الانسان هذا وبذلك جرى المسلمون في كل العصور وفي كل المزارع ا ل ا ح ت ي ا ف في امر القيام ان يجدهم يمسكون عن الطعام قبل الاذان بربع س ا ع ة أ و عشر دقائق أ و خمس دقائق المهم يجعلون حريما ً ل ص ي ا م حتى لا يقع الانسان ب ا ل م ق ط ر ه أن ي م ك و ن ع ى الطعام قبل ب ر ء ة من الزمان وهذا شيء معروف ومعمول به في جميع بلاد ا ل إ س ل ا م لكنه لو غسل حتى لم يبقى بينه وبين الفجر إ ل ا من ا ش ر ا ل ث ا ن ي ة و أ م ت ى يشق صيامه ولكن أ ف ض ل ل إ ن س ا ن أن أ يتيقن ن يمتك يزير بوقت حتى قبل طلوع الفجر هذا جعل الصيام لم يطلع في وهو ه بالنسبه لشروط ص ح ة التوم من حيث الفاعل نحن اركان أ الصيام ث ل ا ث ة ا ل ن ي ة والامساك عن ا ل م ف ص ر ا ت وهو ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي والصائم هذا هو الركن الثالث فسلوك ص ح ة الصوم من حيث الفاعل الصائم اولا الاسلام فلا يصح صوم الكافر بحج ا كما لا تصح صلاته ولا تصح سائر عباداته ف و ا ئ كان ك ا ك ر ا اصليا أ م كان مرتدا إ ل ا ه م ا م ا يصح صيامه الذي ولد من أ ب و ي ه كافرين وبلغ على الكفر وقام ان يصح صومه ومن ولد من أ ب و ي ه مسلمين وبلغ مُسْلِمًا بلغ أو كافرا على الكفر ة بعد اسلامه ي ا ن ص ا ر شيوعيه مثلا ً قال ملحدا انتحل أ ي ن س ب ة تؤدي الى ا ل ا ل ح ا ل اسمو كافرا ما يرتفع ي ص هذا فقط ما يرتفع صيامه هناك لو ي ن ا لها أن نتنبع هذا لو كان مجردها لبرايه مسلمه يمتلك عقد المفتاح بينها وبينه هذا لو مات لا ي ل ز ولا يولف من المسلمين أ م و ر ك ث ي ر ة تترتب على هذا ومع ك ل ب معظم الناس يعبر عن هذا تكون ا ل م ر أ ة مصليه س ي د ي ن ة ويكون زوجها س ي و ع ي ا او يكون ملحدا فتظن ان ر ح ا د ه لا يضر في ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة بينها وبينه وهذا خ ط أ عقد النكاح منفزق بينها وبينه من ا ل ل ح ظ ة التي ح ف ا فيها ا ل ك ب ر ة اما ان يرجع الى الاسلام والا تدين م ر أ ت ه منه هذا الشيء في مجتمع و ب كثير من الناس من الرجال ياتي كثر ليس ف ر ا و إ ن م ا علما وتعيش معه امراه مسلمه هذا أ م ر للقائل ان يتنبه له أ م ر الصيام م س أ ل ه بسيطه تسوي الانسان م ن ه ا إ ذ ا رجع ا ل س الاسلام ي ويغفر الله له يغفر ربه ان يغفر له, يتنبه له. يتنبه له. ولكن م س أ ل ه ا ل ن س ا ح مساله خ ط ي ر ة ل أ ن ه لو حملت منه في هذه الحاله حملت منزله فتترتب عليه أ م و ر ك ث ي ر ة جدا لو بقيت معه تكون ك ا ل ا ن ي ة ولذلك يجب علينا أ ن ن ح ت ا ر ل ه ذ ا ا ل أ م ر و أ ن ننبه اليه ف ا ل إ س ل ا م ليس شرطا في ص ح ة الاسلام فقط وانما هو شرط في ص ح ة ا ل ع ب ا د ة مطلقا بل هو شرط في كثير من العلاقات ا ل ق ا ئ م ة ما بين الناس كالنكاح وغيره فالشرط ا ل أ و ل هو الاسلام فلا يستحق الصيام من الكافر ولكن هل الكافر مطالب بالصيام أ م ليس مطالبا بالصيام الكاثر مطالب بالصيام هذه م س ا ل ة خ ل ا ف ي ة عند علماء أ ص و ل الفقه الكاثر وانا تكلمت عنها قبل هذه المره بالتفصيل ولا مانع من السلام عليها الان ب ت ج م ا ل هل الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة ام ليس مكلف لا خلاف بين علماء المسلمين ان الكافر مكلف بالصيام مع انكم تقولون ان من س ر ط ص ح ة الصيام ان يكون من كان مسلما كيف تقولون إ ن الكافر مكلف ب ا ل ص ل ا ة مع انكم تقولون إ ن من صدق صحه الصلاه أ ن يكون الانسان م س ر م ا فكيف تكلفونه ولا تصححون عبادته الجواب على ذلك أ ن مراد علماء اصول الصدق ان الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة على معنى أ ن ه يضاعف له العذاب يوم القيامه ة على معنى ن أ يوم ا ل ق ي ا م ة يعاقب على عده امور يعاقب على كفره ويعاقب على ترك ا ل ص ل ا ة ويعاقب على ترك الصيام ويعاقب على ترك ا ل ز ك ا ة ويعاقب على الكذب ويعاقب على الغش ويعاقب على ا ل من يزيد له العذاب فلو ان كافرا لا يغش ولا يكذب ولا يذم ولا يصدق يعاقب يوم ا ل ق ي ا م ة على كفره لا شك انه من أ ه ل النار يعاقب على كفره ولكن الكافر الذي يكفر وفي نفس الوقت و كافر يسرق ويغش ويذي ويذم يعاقب عقاب الكفر الذي يعاقب به ذا ويعاقب ز ي ا د ة على ذلك أ ن ه كان يرتكب تلك ا ل م و ط ق ا ت وتلك ا ل م ح ر م ا ت والدليل على ذلك قول الله تعالى صلى ما ترككم في الثقر ق ا ل و ا ل م ن ك من ا ل م ط لم ن ك ومن ا ل م ط ر م ن ومن ك نتهم المطرين ومن ا نخوض مع ا ل ا ط د ي ن ومن المطرين نكذب ت ف ر و م ع ذ ل ك عطب على سربعة م و ر ع ط ب على ثلث ر ي ن و ع د م ط ع المطرين م ا و ا ل خ م ي ا ل ا ا ت الله تعالى ب ا ط ل و ت ك ذ ي ب ه ومن ا لا ل ذ ي يدعون ن ع الله إلها آخر ولا ل آخر و ي النفة ا ل ت يفعل حرم بالحق ومن الله إلا بالحق ولا يذنون ولا يزنون يزنون ي ذلك يلقى تاما يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد في ه الموانه الا من تاما ل الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة ليس على معنى انه يجب عليه فعلها الان لانه لانها لا, لا تصح منه. لا منه الا بشرط شرعي وهو الاسلام وهذا الشرط الشرعي ليس متوفرا وبناء ع ذلك لا تصح منه فالقاضي الشرعي الحاكم المسلم لا ي ق و د للكافر لماذا نص شرعي اذا دفع ا ل ج ز ي ة يقره على دينه ونصون دمه وماله وعرضه ما نعتدي عليه لا يجوز للحاكم المسلم ولا للقاضي ان يقول القرب صل ولا يجوز ان يقول له لم لم تصلي لا منه. أقول له. لكن يقول له و ا ج لان ا ل ص ل ا ة لا تصح منه ولكن ن ي القاضي السليم يقول له ان ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة عليك فيجب عليك أ ن تسلم و أ ن تصلي و إ ل ا فيوم ي القيامه سوف تعاقب عقابا مضاعفا تعاقب على الكفر وتعاقب على ترك ا ل ص ل ا ة وتعاقب على ترك الزكاه وتعاقب على ترك الحج, الحج وتعاقب على كل عمل لا يصح الا بالاسلام هناك بعض ا ل أ ع م ا ل تصح بدون إ س ل ا م لو باع واشترى لو إ س ل ل ا م رهن أ و اشترى لقد جاء ل او و ا س ت ع ا ق ب ا لو ل ه ي م القيامة واشتريت يقول له لو بعت كان ا ل إ س ل ا م شرطا في ص ح ة البيع والشراء لعوقب يوم ا ل ق ي ا م ة على أ ن ه باع واشترى وهو كافر ولكن هذا لا يشترط فيه ا في ل إ س ل ا م وبناء على ذلك يصح من الكافر كما يصح من المسلم فلا يعاقب عليه يوم القيامه ة بطل الغرافة الأمور التي يشترك في في يشترك صحة ذ ا الإسلام الكافر بها فلا يمتلك المؤمن ولا منه وبناء المسلم وللا الطيامة عليها المسلم مكلف يمتلك على ذلك على سبيل فإن يسميه منه يوم فيمتر معنى وأن لفروع يصبح يجب عُطب الشريعة إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل من زيوت صحه الصيام هو ا ل إ س ل ا م والثاني العقل والمراد به التمييز والا فالعقل موجود عند الوليد الذي يلد اليوم عنده عقل تستطيع أ ن يميز ه بين كثير من ا ل أ م و ر يعني هذا العقل الموجود فيه نحن مرادنا بالعقل التمييز ان يميز ه بين الاشياء ب و ا س ط ة اعمال ل العقل والتفكير فلا يصح صوم المجنن و ا ل ص م ا أ ان يبع عليه تفكير ولا يصح صيام لا الطفل الذي لم يميز ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يستحضر النيه و أ م ا الطفل الذي يميز فيصح صيامه ويثاب عليه و إ ن كان لا يعاقب على تركه ل أ ن ا ل ق ل ب المرفوع عنه حتى يبلغ خاص بالنساء وهو النقاء عن الحيض والنفاس فلا يصح صيام الحائض ولا صيام النفاس بل يحرم عليهما يحرم عليها أ ن تصوم ويحرم ع ل ي ه ان ت ص د و ا ل ن ق ا ء والنقاء عن الحيض والنفاس يشترط به أ ن يكون ط ي ل ة النهار يجب علي ان تكون ط ا ه ر ة طيله النهار فلو انها ن و الصيام في اول النهار ونفست في وسطه بطر الصيام قبل المغرب بنصف ر الصيام ي اليوم ليست هذا هذا اعتمة ولا تعاقب على ت ر و ي ج ب عليها ل ا ق ض ا ء وكذلك لو ط ه ر فجر ت من والنفاء الحضاء بعد ويجب ا لا ح د ة ش صيامها ت ع عليها القضاء ل أ ن شرط ص ح ة الصيام من حيث ت ا ع ل النقاء عن ا ل ح ي د أ و ا ل ن ف ا ط ي ل ة النهار من ا ر ع الفجر إ ل ى غروب الشمس ولا يضر النوم ل أ ن النائم يتمتع بعقله و ل ذ ل ك يحس ب س ر ع ة ب أ ي م ن ب د يمكن أ ن يستيقظ ولو كان النوم م ق ت ل ا بالصيام لما صح ا ل صيام معظم الناس ل أ ن ا ل إ ن س ا ن غالب الناس ن ع م في النهار فلا يضر النوم سواء كان ب جزء من النهار أ و كان مستغرقا لكل أ و ق ا ت النهار ل أ ن ا ل إ ن س ا ن مازال متمتعا ب أ ه ل ي ت ه وما زال مكلفا ويتوجه إ ل ي ه ا ل ت ق ا ض ويمكن إ ي ق ا ظ ه باناث المغمى عليه المغمى عليه فقد عقله ما عدت عنده ا ل آ ن مقدره على ا ل ا ت ج ا ب ة بحال أ ب د ا المغمى عليه فصل اليه م إ ل ا أ ن الفرق بينهما أ ن هذا يقف من إ ج م ا ئ ي وذاك لا يشق من موتي إ ل ا ه م ا فاقد في ع ق ل ه ف ا ل إ غ م ا ء إ ن كان ل ف ت ر ة يسيره من النهار لا يضر اتباعا لزمن ا ل إ غ م ا ء لزمن السحب ولو كان ا ل إ غ م ا ء معظم أ و ق ا ت اليوم اذا صعى منه ل ع ظ ة فقد توجه إ ل ي ه التفريغ ويلفق زمن ا ل إ غ م ا ء لزمن السحب ف ي م ش أ ص ي ر ا و أ م مغمى ا إذا بقي ي ع ل هناك م أول ل إلى طلع عليه وغابت الشمس وهو مغمى عليه فإنه لا الصيام عليه قضاء هذا اليوم ن بأن فإنه ن ه آخره وهو وهو هذا ه ا وغابت قضاء ر مغمى مغمى يصحب فيجب تجد و تفصيلات ك ث ي ر ة ل ل ف ق ه ا ء و أ ق و ا ل م ت ع د د ة في هذه ا ل م س أ ل ة وهذا الذي قلته والمعتمد المفتى به في المساله ف ا ع إ ذ ا ث ل ا ث ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ع ق د وبالنسبه ل ل م ر أ ة ا ل ط ه ا ر ة عن الحيض والنفاس ط ي ل ة النهار هناك أ ي ا م يحرم على ا ل إ ن س ا ن صيامها ولو كان متمتعا بشروط ص ح ة الصيام مسلم عاقل بالغ يصوم ومع ذلك يحرم عليه الصيام في بعض ا ل أ ي ا م من هذه ا ل أ ي ا م العيد يحرم على ا ل إ ن س ا ن ا ل صيام يومي العيد الفتن و ا ل أ ض ح ى سواء ك ا ن الصيام ن ا ف ل ة م ط ل ق ة أ و كان قضاء عن واجب للنهي عنه فيما رواه البخاري ومسلم ه لو نذرت صيامه ما يجوز له أ ن يسوم في هذا اليوم عند جماهير الفقهاء ولو صامه عن نذره لا ينعقد ا ل ق و م ويعتبر عاقيا و ي ع ذ ر عند جماهير الفقهاء و ا ل م س ا ل ة و المسائل الخلافيه في اصول بيننا وبين ا ل ح ن ف ل ه وكذلك لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يسوم ث ل ا ث ة أ ي ا م تشرين غير يوم العيد ايام التشريق لا يجوز صيامها ل م ا رواه الامام مسلم وغيره ايام منها ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى فيجب عليه ا ل م ذ ك ر فيها والصيام فيها تشبه ا ع ر ا ض عن د ي ا س ة الله ومن الايام التي يحرم صيامها التطوع فيها ب ا ل ص ي ا م لمن لم تكن له عاده الا وهو يوم ا ل ش ب ر وهو يوم الثلاثين من رمضان اذا تحدث الناس برؤيه في ا ل ا مثلا أ و شهد بها صبيان جاء م ج م و ع ة من الصبيان وشهدوا أ ن ه م ر أ و ا البلاد م ا تثبت ا ل ر ؤ ي ة ما يثبت رمضان برؤيتهم ولكن ت ح د ي اليهم في بعض الحالات يكون السلم م ي ز ومقتل وخضرا ف إ ذ ا سجد ولم نقبل شهادته صار يوم الثلاثين من شعبان مشكوكا فيه ش مش ك ولذلك ك فيه شبابان سماه الناس يوم الشك أ و تحدث ب ر ؤ ي ة الميلاد ل العبيد ا ل أ م و ر التي يثبت بها رمضان فانه يشترط فيه أ ن يكون الذي عدل ش ه ا د ة وليس عدل الروايه وذكرنا هناك الفرق ما بين عدل الشهاده وعدل ا ل ر و ا ي ة ف إ ذ ا تحدث بها العزيز كم ا ل ف ك ر ق ه ما تقبل شهادتهم وبما ان على ذلك صار هذا اليوم من ا ل أ ي ا م المحفوفيه فلا يجوز الصيام لمن لم, لم تكن له عاده اما إ ن كان في الانسان ع ا د ة بان كان يصوم يوما ث ن ن ي ويقطن خ م يوما ووافق يوم الشت يوم صيامه بان كان يوما اثنين يجوز له أ ن يصومه لانه ا ل آ ن يصومه على انه ما زال صيامه أ و كان يصوم يوما ويقتل يوما فوافق يوم الشك يوم ا ل صيامه ف إ ن ه ي ج و له ان يصومه او كان هناك سبب لان صامه ل ه ذ ر أ و صامه عن قضاء أ و صام بسبب كالصلاه ا ل أ و ق ا ت ا ل م ك ر و ه ة نحن تكلمنا حينما تكلمنا على الصلاه ا ل أ و ق ا ت ا ل م ك ر و ه ة ق ل ه ا ق ل ص ل ا ه تحرم في الاوقات المذكوره ا لم يكن لها سبب أ م ا إ ن كان لها سبب سواء كان السبب متقدما أ م كان السبب مقارما ف إ ن ه يجوز للانسان ان يصليا النافله التي لها خ ب ث ل ف تحليق ا ل ن س ج د السبب متقدم دخل ا ل ن س ج د فصلى ا ل ص ل ا م ت أ خ ر ع عن السبب وهو الشخول يجوز له ان يصلي تحيه النفس وكذلك اذا كففت السمس فانه يجوز له ان يصلي في الاوقات المكروهه لان السبب مقارن الكفوف والصلاه م ق ت ر ر ا ت واما اذا كان السبب م ت أ خ ر ا فانما ا يجوز له ان يصلي الضلع في الاوقات المكروهه مثل ركعتين احرام واولا يصلي وبعد يصلي ذلك يحرم إ ذ ا السبب لم يوجد بعد وهو ا ل إ ح ر ا م فهذا لا يجوز له أ ن يصلي ل أ ن ه صلى في ا ل أ و ق ا ت المكروهه دون سبب ما وجد السبب ل يوجد السبب بعد ذلك لا وهو الاحرام ا واجبا عليه و ذ ل ك يجوز لو أ ن يصوم الا فلا يجوز صيام يوم الشك لقول ع م ا ر بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد ع ف ى أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أ ص ح ا ب السنن ا ل أ ر ب ع ة وصححه الترمذي وغيره قلل أصبق قبيل الغين هل يعتبر هذا من قبيل الشك؟ قال إذا هذا يعتبر من ق ا ل و ليس إ ط ب ا ق الغيم بشك ل أ ن ا ل ش ر ع ة في هذه ا ل ح ا ل ة أ م ر ن ا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ف إ ن غم عليكم ف أ ك م ل و ا ا ل ع د ة فنحن نكمل عده شعبان ثلاثين يوما ونعتقد أ ن ه من شعبان وليس من رمضان فهذا ليس من قبيل ا ل ش ر بل هو من شعبان شرعا ل أ ن الشارع هكذا أ م ر ن ا وليس لنا أ ن نتحكم فيما وراء الشارع عمر هناك أ م و ر م ن د و ب ة يندب للصائم أ ن يفعلها منها تعجيل الفطر يسمى تعجيل الفطر اذا ل ف ط ر إ تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين البخاري ومسلم لا تزال أ م ت ي بخير ما ع ج ل ا ل ف ط ر ه زاد ا ل إ م ا م أ ح م د واخروا السحور لما في ذلك من مخالفة اليهود ذلك ل من ن ا ا و ص رواه ى ي يكون ن أن د ب و فتر تمر على ل إ ما تمرا ماء لما ا وجد يكون و فيندب ر أن على الترمذي وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أ ن يصلي على رطب ف إ ن لم يكن فعلى تمرات ف إ ن لم يكن حتى حسوات من ماء فإنه ه ط وروى ر و الترمذي وغيره اذا كان أحدكم صائما ف د يفطر على تمر فليفتر على التمر فان لم يجد التمر فعلى الماء فانه طهور فيندب له أن يعجل ويندب يتسحر يؤخر أن أن وأن الخطوب له له السحور السحور أما السحور فلخبر فإن في السحور البركة ولخبر الحاكم في مستدركه استعينوا بطعام س ح ر على ق ي ا م النهار و ب ق ي د و ل ة النهار على قيام الليل و أ م ا ت أ خ ي ر ه فلما ذكرناه من ز ي ا د ة امام أ ح م د رحمه الله تعالى لا تزال أ م ت ي بخير ما عجلوا الفطر واخروا ل ح السحور في شكل فإذا وليس ص لدرجة الشكل طلع الفجر أم لا عند لا أم ذلك ن د ب له م ك وليس لسانه عن الكذب والغيبة النسانه الكذب ليس عن معنى هذا ان الكذب والغيبه من خصوصيات رمضان يحلم على الانسان أن ان يكذب فيها ل س زعم أ ن من محرمات الاحرام الرقه والكذب و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة لان هذه ا ل أ م و ر تجري على لسان ا ل إ ن س ا ن لقول الله تعالى فمن فرض بهن الحج فلا ر ق ة ولا بسوق ولا جدال ة في الحج صح نص السارع على هذا في الحج لكن هذا ليس من خصوصيات الاحرام ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لو لم يكن محرما لحرم عليه أ ي ض ا هذا يحرم عليه ان ي ج ل ب ويحرم عليه أ ن ينم ويحرم عليه أ ن يسق ويحرم عليه أ ن يجادل الجدال الذي هو المراه في الباطله هذا يقال له من محرمات الاحرام أما هذه ليست خصوصيات إ وكذلك في الصيام. يصف يخصصون يقول ويندب يطون وعينه عن ويندب وكذلك لماذا لماذا التذب هذا الصيام عليه الفقاء للحاج لسانه النظر إلى الحرام للصائم الحاج الحاج للصائم لهما ليس في في ينصر يندب قال الإنسان حالة عبادة لأمن أن عن عن فهو ي في حالة في حالة عبادة فلا ما عبادة ف مطالب بهذه ا ل أ م و ر بشكل يعني أ و ض ح ولكن ب ش ك ل التجد الحرام على إ س الانسان ن في ك ح ل ل و ك الآن لما ن إ يعصي أ ن ا أ ق و ل له إ ي ا ك أ ن تعصي في الحرم معنا هذا ان سمعنا هذا أ ن ا ل م ع ص ي ة في غ ا ر ج الحرم ج ا ئ ز ة ولكن أ ق و ل له الحرم تتضاعف فيه ا ل م ع ص ي ة كما ت ض ع فالفقهاء فيه ة وكذلك إليك المعصية ي الصلاة واحد ا الصرعة الباحشة يفكر في ف ذ م ع ينبهون على هذا في الصيام وفي الحج ل أ ن هذه ا ل أ و ق ا ت أ و ق ا ت ع ب ا د ة فيجب على ا ل إ ن س ا ن ان يصرف لسانه وهمته ويطلب طلبه إلى هذه العبادة هذه ما يفكر أ ويصن ش ت غ ل لا بأمور أنها محرمة من حتى خ ط ي ا الصيام م أو من خطوصيات ي الإحرام ف نفسه لسانه الكذب والغيبة عن وليصن ن عن الشهوات التي لا ت ب ص ل الصوم من المسمومات ومن ا ل م ط ف ر ا ت و المسموعات ت حم الرياحين يعني وان كانت لا ت ف ص ر لكن تتنافى مع حاله ا ل ت ق يعني هي من قبيل الترفه والصبر ليس في حاله ترفه و إ ن م ا هو في ح ا ل ة احتجام فيندب له أ ن يكون نفسه عن هذه ا ل أ م و ر التي هي من الترفه الذي يخالف الصوم لكنه لو شم الرياحين لا يبطل صيامه والنظر الى الأشياء التي ت ما ل ا يبطل ا ن الصيام وشم ا ل الرياحين ه م والنوُّم ض ا ن ل الصيام ولو لا يبطل الصيام ما وان أولى يكون كان أن له في ح ا ل ة ع ب ا د ة أ ن ي ص ل ف همته كلها إ ل ى ا ل ع ب ا د ة ويستحب أ ن يغتسل عن الجنابه قبل ف ج ر حتى يصلي حتى يدخل عليه الصيام وهو طالب لكنه لو دخل عليه الصيام وهو جنب دخل الفجر لا صيامه؟ صيامه قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفة صيامه صيامه صيامه جنب وهو يصح يصح يصح أم الى نسائكم قال الله تعالى في ا ل آ ي ة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر معنى ذلك أ ن الله ت ع اباح ل ى أ ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ت ي أ ه ل ه حتى الفجر علّ لكم ليلة الصيان الربث الى نسائكم. إن لباس لكم وأنتم لباس لهم نسائكم وأنتم أُنّ فيجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يجامع أ ه ل ه حتى الفجر قبل الفجر, بنصف دقيقة. ينجع. يجوز قبل الفجر بنصف دقيقه هل يتمكن من الغزل ما يتمكن وبناء ذلك سيدخل عليه الصيام وهو س ن و ك فهذه ا ل آ ي ة يعتبرها العلماء الاصول من قبيل ج ل ا ل ة ا ل إ ش ا ر ة إ ش ا ر ة إ ل ى الحكم الشرعي الصائم إذا كان جنبا ولكن ا ل ف ق ر ا ء ت ن ب ط منها حكم الصائم وهو جنب قالوا أ ج ا ز ا له ل له أ ن يجامع أ ه ل ه إلى طروح الفجر فإذا له أن يجامع أهله الى ف فإذا ج أجاز يجامع ر إ أن له أهله ل طلوع الفجر حتى يحترز يدخل عليه الصيام عن وهو, وهو, وهو طاهر إجامة وأن يحترز عن و ا ل ق ب ل ة على التفصيل الذي ذكرناه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة إ ذ ا كانت تحرك ا ل ق ب ل ة شهوته فقبلته حرام و إ ذ ا كانت تحرك شهوته ب أ ن كان كبيرا فهذا ي ن ذ ب له أ ن يوقصون نفسه عن هذا وذوق الطعام أن نبقى لو وضع الطعام في فمه ولم ي ب ت ل ع ه لتعرف ا ل م ر أ ة هل الطعام مالح أ و مدح معتدل ما يبطل الاختيار ق فقطه طبعاً ولكن ا ل أ ف ض ل لها أ ن لا تضع هذا في ث ن ي ا والعلم ليس ا ل ع ل ك الذي يباع اليوم في ا ل أ س و ا ق هذا م ف ص ر قطعا ل أ ن ه فيه مازح علو و ب ت ك ي ب ا ت ك ي م ي ا و ي ة مضافه اليه وبناء على ذلك يحرم على الانسان أ ن يضعه في ث ن ي اذا ابتلع منه شيء ولكن هناك ا ل ع ل ك الذي لا يتحلل منه بذل ق ط ع ة م ط ط ف وضعها ا ل إ ن س ا ن ب ث م ه فعلى ف ه ل ي ن ت ص ل منها شيء لا ي ن ت ص ل منها شيء لكن مع ذلك ا ل أ و ل ى ل ل إ ن س ا ن أن ل ا يضعها ب ث م ه ل ن س كما يتصور بعض الناس ي ق ر ؤ و ن هذا الكلام في كتب ا ل ف ق ه ه ك ذ ا الناس يضلون يقرؤون الكلام الفقه يضلون إلى يقرؤون ويصرفونه في كتب بالوضع ا ا ل ل ح يندب الرائد الذي ع ي فيه يقولون ش للانسان أ ل ا يضع العلم كثيرا يعني يجوز وضع يروح يشتري جلد هذا وكله وياكله ر يشتري جلب ه ذ و كثيرا ويكون أ ل ه ي ك و قد افضل يقينا باجراء علماء الامه ل ي س كان يصح على الجورب ويقول أنا ألبس جورب يا أخي هذا الجورب صح؟ اسمه جورب لك ما كان موجود عشر المليمتر يعني سوارب اللي يجوز ع الداجون الناس سوارب الشفافة هذا ايضا من قبيل مازنة النفس القديم ويأتي و ا ل و من فهي برهان الخطا الذي ي س م ي علماء المنطق برهان ا ل خ ط أ ان ينظر الانسان الى صوره حصان في الجدار ن ص ا ه وبعد ذلك يخرج ب ن ت ي ج ة من هذا القياس المركب من ا ل ش ك ا ل أ و ل يقول إ ذ ا فهذا طائل هذه م غ ا ل ط ة صحيح يقول مسح رسول الله على الجورب, هذا الجورب إذا إذا وإنما هذا الذي والذي الجورب هائل الشفاف لا الماء الهواء ما يمنعه من الدخول الرجل تلبسه يمنعه يمنعه إلى من من أنت